قرأ هذا الحرف نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي وقنبل عن ابن كثير وهشام عن ابن عامر وشعبة عن عاصم بتاء مفتوحة مخففة بعدها لام مفتوحة ثم قاف مفتوحة مشددة بعدها فاء ساكنة وهو مضارع تلقف وأصله تتلقف بتاءين فحذفت إحداهما تخفيفا كما أشار له في الخلاصة بقوله وما بتاءين ابتدى قد يقتصر فيه على تا كتبين العبر والمضارع مجزوم لأنه جزاء الطلب في قوله ألقي وجمهور علماء العربية على أن الجزم في نحو ذلك بشرط مقدر دلت عليه صيغة الطلب وتقديره هنا إن تلقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا وقرأه البزي عن ابن كثير كالقراءة التي ذكرنا إلا أنه يشدد داء تلقف وصلا ووجه تشديد التاء هو ادغام إحدى التاءين في الأخرى وهو جائز في كل فعل بدأ بتاءين كما هنا وأشار إليه في الخلاصة بقوله وحي يفكك والدغم دون حذر كذاك نحو تتجلى واستتر ومحل الشاهد منه قوله تتجلى وقرأه ابن ذكوانا عن ابن عامر كالقراءة المذكورة للجمهور إلا أنه يضم الفاء فالمضارع على قراءته مرفوع ووجه رفعه أن جملة الفعل حال أي ألقي بما في يمينك في حال كونها متلقفة ما صنعوا أو مستأنفة وعليه فهي خبر مبتدأ محذوف أي فهي تلقف مع صنعه وقرأ حفص عن عاصم تلقف بفتح التاء وسكون اللام وفتح القاف مخففه مع الجزم مبارع لقفه بالكسر يلقفه بالفتح ومعنى القراءتين واحد لأن معنى تلقفه ولقفه إذا تناوله بسرعة والمراد بقوله تلقف ما صنعوا على جميع القراءات أنها تبتلع كل ما زوروه وافتعلوه من الحبال والعصي التي خيلوا للناس أنها تسعى وصنعهم في قوله تعالى ما صنعوا واقع في الحقيقة على تخيلهم إلى الناس بسحرهم أن الحبال والعصي تسعى لا على نفس الحبال والعصي لأنها من صنع الله تعالى ومن المعلوم أن كل شيء كائنا ما كان بمشيئته تعالى الكونية القدرية وهذا المعنى الذي ذكره جل وعلا هنا في هذه الآية الكريمة من كونه أمر نبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن يلقي ما في يمينه اي يده اليمنى وهو عصاه فإذا هي تبتلع ما يفكون من الحبال والعصي التي خيلوا إليه أنها تسعى اوضحه في غير هذا الموضع كقوله في الأعراف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 يوضح أن المراد بما في يمينه في طاها أنه عصاه كما لا يخفى، وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ما يأفكون أي يختلقونه ويفترونه من الكذب، وهو زعمهم أن الحبال والعصي تسعى حقيقة. وأصله من قولهم أفكه عن الشيء يأفكه عنه من باب ضرب إذا صرفه عنه وقلبه فأصل الأفك بالفتح القلب والصرف عن الشيء ومنه قيل لقرى قوم لوط المؤتفكات لأن الله أفكها أي قلبها كما قال تعالى فجعلنا عاليها سافلها ومنه قوله تعالى يؤفك عنه من افك أي يصرف عنه من صرف وقوله قالوا اجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا أي لتصرفنا عن عبادتها وقول عمرو بن أذينة انتكوا عن أحسن المروءة مأفوكا ففي آخرين قد أفكوا وأكثر استعمال هذه المادة في الكذب لأنه صرف وقلب للأمر عن حقيقته بالكذب والافتراء كما قال تعالى ويل لكل افاك أثيم وقال تعالى وذلك افكهم وما كانوا يفترون إلى غير ذلك من الآيات وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة إنما صنعوا كيد ساحر ما موصوله وهي اسم إن وكيد خبرها والعائد إلى الموصول محذوف على حد قوله في الخلاصة والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفعل او وصف كمن نرجو يهب والتقدير إن الذي صنعوه كيد ساحر وأما على قراءة من قرأ كيد ساحر بالنصب فما كافه وكيد مفعول صنعوا، وليست سبعيه وعلى قراءة حمزة والكسائي كيد سحر بكسر السين وسكون الحاء فالظاهر أن الإضافة بيانية لأن الكيد المضاف إلى السحر هو المراد بالسحر قال المؤلف رحمه الله وقد بسطنا الكلام في نحو ذلك في غير هذا الموضع والكيد هو المكر وبهذا أيها المستمع الكريم نأتي على نهاية هذا اللقاء آملين أن يتجدد بيننا وبينكم لقاءات أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته